book 2 61 61 61 ريغوبيتي آريس الشهر الأول هو يناير الشهر الاول هو يناير مئور تفي الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير مسامتوي مارس الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس م4 تفي الشهر الرابع هو ابريل الشهر الرابع هو ابريل, أبريل. م سي الشهر الخامس هو مايو الشهر الخامس هو مايو ماي كوستفي اريس ايفنيسي الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو, يونيو. اكسيتفي اريس ستة أشهر هي نصف سنة ستة أشهر هي نصف سنة يانواري تبيروالي ماردي يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس عبريلي مايسي ايليسي ابريل مايو ويونيو ابريل مايو يونيو ميش فيت الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو ميرفيت في اريس الشهر الثامن هو أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس ميتسخري التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر أكتومبري. الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر ماتر تمت إتفه عريس نويمبري. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر أريس ديسمبري الشهر ال12 هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر 12 تفي أريس 1 تسلي 12 شهرا هي سنه 12 شهرا هي سنه Iblissi, Agvisto, September Iulio, Augustus, September Iulio, Augustus, September Octomberi, Novemberi, Decemberi October, November, December October, November, December